حملني, حملني وهونك بميني وفي لبناني حملني يا تير حملني عا أو تاني حملني 「今度は俺のがいで」<音楽>「今度は俺のせ ر ح م ل ن ي ولبناني بعيد ن س م ا ت اللي ب ت ح ي ن ي والروح تعيد لبناني أ ح ل ى ج ن ي ك ل ه ت غ ر ي د غسلها ا ل ل بحني ومحلاني ح م ل ن يحملني كيرا 「むねやて」「るくむね」「ああ」「おとに」「むね」「وهوني」「くる